ثلاثوا على الققوم ان بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقثموا اذ اقثموا يصرمنها محبثين ولا يستنون فتطاف عليها طائف من ربك وهم فأصبحت كالصرين فتنادوا مصبحين فنغذوا على حرفكم إن كنتم صارين فانطلقوا وهم يتغافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم متين وغدوا على حرف قادرين فلما رأوها قالوا إن نحن محرومون قال أو تطرم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتناومون قالوا يا ويلنا إننا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 أم لهم شركاء؟ فليأتوا بشركائهم فليأتوا بشركاءٍ إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون.